السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الملك كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك نحن بك واليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك ثم اما بعد احد يعني يعني احد اخواني اللي سافر امريكا كان بيصلي في مسجد من مساجد امريكا تحديدا في ميتشيجن ميتشيجن بلده يا جماعه ولايه فيها اكتر من 3 مليون مسلم 3 مليون عربي وقف شاب رواندي من رواندا بلد افريقيه فقيره شاب غلبان ولكن عاش في ولايه فيها 3 مليون عربي بدا يتعلم العربي المكسر بجانب الانجليزي شاب غلبان مريض نفسيا تعبان مش لاقي ياكل وقف في وسط الجامع يسرق في المسلمين ويطلب منهم ان حد ياكله حالة نفسي في وسط المسجد كل الناس سابت مشت رغم ان الناس يعني عند اقل واحد عنده قدرة ان هو يأكله وان هو يأخذ مستشفى يعالجه ولكن كل الناس سابت مشت فوقف الاخ اللي بيحكي لي وقف يتكلم معاه الشاب الرواندي بيقول له وهو بيتكلم مكسر ما بين العربي والانجليزي بيقول له انا بطني مليانة تشيكن مسيحي انا بطني مليانة فراخ مسيحية يعني ايه انا كل ما اروح الكنيسة يملولوا بطني فراخ كل ما اروح الكنيسة يأكلوني ويشربوني ويدوني المسلمين الثلاثة مليون بني ادم دول محدش بيديني ليه أمة في غرفة الانعاش أمة في غرفة الإنعاش هو ده الشعار بتاعنا الليله يا جماعة الأوضاع اللي الامه وصلت ليها وقفه لا بد منها زي ما كل رسل قالوا الأقوامهم إني لكم رسول أمين لازم الدعاء يقولوا الأقوامهم كده إني لكم رسول أمين. أمين يعني الناس أمانة في رقبه الدعاء أمانة في رقبتهم أمانة إنهم يعرفوا طريق ربنا ويوصلوا ربنا سبحانه وتعالى أم في غرفة الانعاش أم في غرفة الإنعاش فأخلاقها دي أخلاق المسلمين دي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازلت أذكر موقف للأسف ح... حصل في يوم الأيام ويمكن كان يعني الموقف ده حصل معي في يوم من الأيام في فترة ما كانتش يعني ايه في إمكانات ما دي أو ما فيش فلوس مع الواحد في الفترة دي وتعبت ودخلت المستشفى ودخلت العناء المركزة ويه كانت مستشفى حكومي والكلام ده كان من فترة يعني ولكن كان هذا اليوم قالوا ده يوم علاج بأجر طب الحل ايه الحل انه لازم تسيب 500 جنيه تحت الحساب 500 جنيه تحت الحساب طيب الوقت ما يعني يعني مبلغ ما كانش متوفر في الوقت اللي حصل في النهاية يا اخواني ان انا سبت المستشفى ونزلت من قضة العنال مركزة نتيجة هذا الطلب اللي هو 500 جنيه يا امه ما تعودت سبحان الله سبحان الله ده لا ادمية لا ادمية هذا الموقف تخيلوا اذا كان بيحصل مع فمال بقى الموقف ده بيحصل كام الف مره في مستشفياتنا مع الناس الفقراء ومع الناس المحتاجين ومع الناس اللي مش عارفين انهم يتعالجوا يا امه في غرفه الانعاش في اخلاقها وصلنا للاخلاق ازاي افتكرت سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام اخلاق القران بقى سيدنا موسى في سوره القصص لما هرب من فرعون لما هرب من مصر وسافر الاف الكيلومترات على رجليه في بعض التفسير بيقولوا ان جلد بطنه لزق في هو اخضر جلد بطنه ضر جسمه من كتر مكان ورق الشجر معهوش فلوس معهوش مال مطارد خايف مطارد من البلد كلها وخايف واربان وجعان وتعبان وصل لمدين واول ما وصل ورد مدين لماذا مدين ما كانش عشان عالشان مش قضية المية قضية ايه المية عندها ناس طب هو عايز ايه عايز ناس حد يشغله حد ياكله حد يشربه حد يسكنه حد يامنه انسان كل احتياجات الحياه الدنيويه منزوعه منه في هذه اللحظه محتاج اي انسان يقف معاه يعني في موقف رهيب لا يوجد واحد في امه العرب الان في هذا الموقف بتقول ده ليه سيدنا موسى هو رايح للناس على الميه عشان يطلب منهم فجاه يشوف موقف غريب يشوف بنتين بنتين صغيرين فتاتين صغيرين اللي يجيب البنتين دول في المكان ده في وسط الرجاله دول وبعد كده الحاجة الثانية اللي تشد قلبي سيدنا موسى وتهزه معهم غنم الغنم دي هما دول بيرعوا غنم هو ممكن في البلد دي يتسب مثل دول مثل الضعيفات دول ان هما يرعوا غنم مفيش رجاله في البلد دي ولا ايه وبعد كده يفاجأ بالحاجه اللي تقلب كان سيدنا موسى ان محدش راضي يخلوهم يشربوا من المية ان الرجاله بيزحموا على المية واضطردينهم هم ورا سيدنا موسى سيدنا موسى تزلزل قلبه ازاي ووقف قدام اختيارين ووقف قدام اختيارين كتير مننا بيتعرض لهم يوميا قدام اختيارين الاختيار الاولان اختيار مصلحته الشخصية انه محتاج الناس دي محتاج هؤلاء الاندال محتاج هؤلاء الناس اللي في قومه ما تربوش. محتاج هؤلاء الناس محتاجهم عشان هيموت لو ما حدش أغاثه محتاجهم احتياج رهيب ان حد يأكله حد يسكنه حد يأمنه ولكن هيتخلى عن هؤلاء الفتاتين ويتخلى عن نظر الموقف والاختار التاني ان يقف مع الاتنين دول ويشق الصفوف ويجيب لهم الميا اللي يسقوا بها الغنم ويجيبوا بها الميا ولكن في الحالة دي هيخسر الناس في الحالة ديت خلاص في الحالة ديت ممكن يموت من الجوع في الحالة ديت هو ما عادش عنده اي اسباب للنجاة في احتياجاته ويختار سيدنا موسى اخلاق الانبياء واخلاق القرآن واخلاق الاسلام اللي ربنا علمها لنا في كتابنا يختار انه يقف مع الفتاتين فسقى لهما ثم تولى تولى لخلاص ما عارف ان الناس عمران ما تساعده عارف ان الموقف العدائي لما وقف بجانب الحق قدام الناس عمر ما حد هيساعده فثم تولى الى الظل فقال رب لان ما عادش له غير ربنا. إني لما أنزلت تالي من خير فقير وجات النجاح جزاء لسيدنا موسى على هذه الأخلاق وهذه الرجولة وهذه الشهامة أم في غرفة اللي نعاش في أخلاقها فين أخلاقنا يا جماعة فين الأخلاق متاعتنا أم في غرفة اللي نعاش في عقدتها فعقدتها يا جماعة بقت المصيبة الوقت ممتده للعقيدة العالم العربي بيصرف على السحر والدجالين خمسة مليار دولار في السنة بقى في شعبنا وفي مجتمعنا لكل ألف من أدم دجال وساحر ومشعوذ وساحرة هي دي مش قضية عقيدة الملايين اللي بتروح تتمسح بالقبور مش قضية عقيدة الموقف المخزي اللي طلع من الأمة كلها مبارح أمام حاكم أكبر دولة بتحارب الإسلام في الأرض والناس فرحمة بيه والناس مبورة بيه والناس الله سبحان الله يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمواد وقد كفروا أنتم بتعملوا إيه إزاي ده قوم المقابلة المهد المنتظر لو جيت مصر مش هيقابلها ده قوم المقابلة جماعة احنا القلوب تعلقت كلها يا طرح نفس كلامه ولا لا؟ هينفس ايه يا ترى نفس القلوب لا تكونوا كالذين نسوا الله القلوب تفقد اتصلها بالله عشان مخلوق هيعمل لها ايه المخلوق الله قادر الله مش هيحل حدش هيحل مشاكل الامه دي غير ربنا الله قادر لو ملك نزل من السبب الوقت تخيل معايا وعد على خزائن الملك وشاف خزائن الملك مليانة شكلها ايه وحد على سبع سماوات مليانة جنود اشداء ملائكه اقوياء مليانة سبع سماوات بالعبادة ومستنين امر من ربنا وحد على سدرة المنتهى وشافها وهي ارتفاحها سماء كاملة كما سبت في حديث صحيح رسولنا صلى الله عليه وسلم وشافها بروعتها وعظمتها وحد على الملائكه وحملة العرش وحد على البيت المعمور والملائكة بالطفح وليه وحد على اجابات وهي بتتنزل واحد احمى بيشفى واحد موعدن بيورد زق واحد ونجل الارض لا دي متبرجه ليه حيث اتجوز. الله هو اكبر ولا ده قاعد حزين ليه احنا في مشكله طب ما تقول يا رب انا اقول يا رب ايه بقى ولا الامه كلها بتجري ورا شخص بيحارب الاسلام في الارض ليه لان, لان هو ممكن ينفذ كلامه تعجبات تعجبات ذلك الملك هيبقى شكلها ايه يا جماعه لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم حدش ينسوا ربنا حدش هيحل الوضع اللي احنا فيه غير ربنا القلوب اتعلقت بيه ليه لان الناس اصلا عندها زي نفسيه مستنيه حد يجي يغير اللي هي فيه حدش هيغير اللي احنا فيه غير باذن الله احنا عشان كده الكعبه لما اتخدمت جت تتهدم قبل النبي ربنا اللي دفع عنها بالطير الابابيل لما الكعبه جت تتهدم في العصر الاسلامي في العصر يا ربنا ما دفعش عنها ليه لان احنا بقينا مسلمين احنا المكلفين ان احنا ندافع ما حدش هيجي يدفع لنا عن مقدساتنا العقيده يا جماعة أبو, ابو سفيان لما وقف بعد غزوه احد من تحت جبل احد وهو بيقول اعلو هبل هبل انتصر الاله انتصرت الاصلام انتصرت الرسول الله السلام رغم انها كانت محركة لسه منتهية والصحابة كلهم مجروحين ومتقطعين الرسول الله السلام قال لهم لا تجيبوه انتوا تسكتوا ولا ايه فقالوا وما نجيب يا رسول الله ده احنا كده نفتح باب المعركه ثاني استفزازات هتفتح باب القتال واحنا متقطعين يا رسول الله ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عليه ونسكت الا العقيدة اللي عقيدة الدين اسكتوا لما يقول ابيكم ابو بكر وافكم عمر انما لما يقول اعلى هبل يبقى الكلام عن الله يبقى الكلام في العقيدة ما يتفكش الا تجيبوه الكلمة دي موجهة للدعاء دلوقتي الا تجيبوه الا تجيبوا قالوا وما نجيب نقول الله اعلى واجل ثم في غرفة الانعاش، فعقدتنا مالي ومال الأغنياء، وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء. وأنت يا ربي عظيم الشان ما أقواك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت اعز من مأواك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك ما لنا وما للأقوياء ما لنا وما ربنا القوي الغني سبحانه وتعالى مولانا نعف نتعلق قلوبنا البشر زي امه في غرفة الإنعجاب فأقنتها موقف مخزي موقف محزن موقف مؤلم موقف بيعصر القلب بالألم عايزين نستقبل عايزين جنحوا للسلم فش نحلا عايزين عايزين ماشي ولكن القلوب تتعلق في حل أزماتنا والنتيجة امه في غرفه الانعاش في عقدتها امه في غرفه الانعاش في ذاكرتها يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء انتوا بتقربوا من مين بتحبوا مين عدوي وعدوكم؟ بتحبوا عدوكم؟ حض... تلقون عليهم بالمواضع قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول ربنا جابها بصخد المضارع يخرجون كأنه ربنا بيقولهم افتكروا 13 سنة افتكروا عملوا في النبي 13 سنة افتكروا عملوا في الإسلام 13 سنة افتكروا افتكروا اللي أعداء الله عملوه فينا في العصر الحديث افتكروا اللي عملوه في جوانتنامه في أصر جوانتنامه لما كانوا بيركبوا حزام صائق حوالين وسط كل مأصور وعن بعض في جهاز يضغطوا على ضرار عن حوالي مائه متر يصعقوه بالكهرباء كاسلوب للتعذيب للنهار نهار طول اليوم لمجرد اي حركه ما تعجبهمش او تعجبهم افتكرهم لما كان بي... بي... الزباط بيستجوبوه هناك وهم على المصاحف بجذابهم وحذيتهم افتكروا اللي قتلوه لانه بعد ما دخل الخلاء جبروه على انه يستنجب ورق المصحف ومرضاه